إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع رسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظه ولا يؤده حفظه ولا يؤده وهو العلي العظيم ولا يأوده حفظه ما وهو العلي العظيم ولا يأوده حفظه وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظه ولا يؤده حفظه ولا يؤده حفظه وهو العلي العظيم ولا وهو العلي العظيم ولا يؤده حفظه وهو العلي العظيم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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بِهِ بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِأَنَّمَا شَرَوْا بِهِ أَمْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَتُهُمْ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لما مِنْ من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا والصفات صفا والصفات صفّاء، والصفات صفّاء، والصفات صفّاء، والصفات صفّاء. والصفات صفاء، فالزاجرات زجراء، فالزاجرات زجراء، فالزاجرات زجراء، فالزاجرات زجراء، فالزاجرات زجراء، فالتاليات ذكراء، إن إلهكم لا واحد.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 وَحفظًا م كل شيطان مارد وَحفظًا كل شيءطان مارِد وَحفظًا كل شيءطانٍ مارِد وَحفظًا كل شيءطانٍ مارِدَ وَحفظًا كل شيءطانٍ مارِد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويقذفون ويقذفون من كل جانب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 دحورا ولهم عذاب واصب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصيب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاتبعه شهاب ثاقب فاتبعه شهاب ثاقب فاتبعه شهاب ثاقب فاتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا. حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من حسدا من حسدا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 فانفجرت منه من ثنة عشرة عنا فم فجرة من ثنة عشرة عنا اسمنة عشرة عنا اسمنة عشرة عنا اسمنة عشرة عنا اسمة اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة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 إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.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 وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك ومن قلبو صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رضب موسى وهارون. قالوا حرقوا، حرقوه, حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه قالوا حرقوه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 حرقوه حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت فاصابها فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقبه ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد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 من الجنة, من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس